الثالث من أنواع التوسل وهو توسل كما قلنا جاء الشرع به لأننا نتكلم الآن على أن هناك توسل ممنوع قالوا هذا خلاف فقهي ليس لكم أن تقولوا ممنوع وهذا الذي أريد أن نفصل فيه وأنت رأيت كيف أطال أنا ابن تامية النفس في الكلام على أن سؤال الغير بأن يدعو له بأنه لا يجوز إلا بشرطين أن يكون من من ينتوي النفع الغيره وأيضا ممن يقول له ذلك أشهد في أن الملك يقول أمين لك المثل التوسل الله بدعاء الصالحين وهذه التي تكلمنا عنها بأن متميّع قال قال بأنها خلاف الأولى في هذا الباب وأهمتي أنا قلت لا يجوز أقصد بها أنه قال مكروه هو خلاف الأولى عنده التوسل بدعاء الصالحين الحق أن هذا من باب من باب التوسل الصحيح المشروع بأن يلتمس في أحد الصلاح فيسأله الدعاء والتوسل الله تعالى بدعاء الرجل الصالح كان يحتاج المر إلى استقامة أو استدامة على الاستقامة أو يحتاج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى نداء من شيء فتره يتوسم في من يكون له علاقه خاصه بينه وبين ربه فيشدد عليه ان يدعو الله تعالى او يقسم على الله بذلك فله ذلك وهذا نوع من الانواع التي تقوي اواصر المحبه بين المؤمنين وتظهر ايضا انهم وحده واحده قد قال الله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فهنا دعاء الاخرين نعم يكون فيه الافاده ابناء يوسف قالوا قال الله تعالى قال عنهم قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم بل بين الله جل في علاء ان على المؤمنين ان يذهبوا الى النبي الامين فيستغفر لهم ليغفر الله لهم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بدن الله ولو انهم اذ ظرف زمان الماضي اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوالدوا الله توابا رحيما وهذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح ايضا في هذا الباب عفوا والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الا الا في حياته بعد بعد ما لا يجوز ان يذهب احد الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان يقول له ادعوا الله لنا يا رسول الله استسقي لنا يا رسول الله أنت ترى الصحابة الكرام ما في أحد فعل ذلك بحال من الأحوال بل الصحابة عندما أجدبوا واشتد الأمر عليهم توسلوا بالعباس يعني بدعاء العباس قال له عمر وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله يعني بدعاء رسول الله ونتوسل بعم نبينا قوم يا عباس شفت توسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا نتوسل في الاستقاء بإيش بالنبي بإيش بالنبي بذاته بجاهه يعني كنا نتوسط بدعائه والحديث الصحيح ورد دخل عليه فقال استسقي لنا ودعا المسلم الأخي بضع الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا الأخي بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيدعو بعد ما قال له ذلك رفع عديه يقول أنا ما في قزعة في السماء رفع عديه وسلم عديه فقامت سحابة أضلتهم ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين الحياه لأن النبي توسل قال الله مسقنا الله مسقنا الله مسقنا جالس أسبوعا يعني يسقون حتى قال الله ما حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضرب والأودية ومنابة الشجر ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبعون ألفاً من أمتي يدخلون الجنة على ضوء القمر من غير حساب ولا صبقة عذاب قال عكاش بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم وبنت الحان أيضاً لما قالت أني بسهل السلام وذكر على الملوك الذين على الأسرة الملوك على الأسرة قالت ادعو الله أن أكون من منهم في الثانية قال أنت من الأولين يعني شهيدة معهم وعمر في الاستسقاء كان يدعو يقول الله إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا وهذه من أمتع الأدلة لأنك لو نظرت إلى, إلى الأحاديث والأثارة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستسقاء كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعائه قال دعو الله لنا ألا ترى ما نحن فيه هلكت الأولاد والعيال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل كما قلت إلا والماء يتحاضر من بين احياء النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ورد أن السماء قحطت في خرج معاوية بن أبي صفيان أهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسد الجراشي فناداه الناس فأقبل خط الناس فأمر معاوية فصعد فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفى عليك اليوم بخيرنا وأفضلنا الله أكبر اللهم إنا نستشفى عليك اليوم بيزيد بن الأسود الجراشي يا يزيد يا يزيد ارفع عليك الى الله وهنا نتوسل اليك بيزيد اي بدعاء يزيد ما توسلوا بذوات احد بحلم الاحوال ولا بجهة احد بحلم الاحوال فرفع يديه ورفع الناس ايديهم فما كان اوشك ان ثارت سحابه في الغرب كانها ترس وهبت رياح فسخينه حتى كاد الناس ان لا يبلغوا منازلهم الله أكبر. من الناس من لا يعرف الناس ذو طبعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مدفوع بالأبواب أشعة أغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره سيرة النور قال اللهم إن عبادك تقربوا ب إليك فاسقهم من صرف الناس إلا والماء والماء قد عمهم وكان الجرس بكاء وهذا هو سبيل هؤلاء ال ال الكرام الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم والدعاء لهم وجعلنا اتباعهم بإحسان فيه النجاة وفي الرفع عند رب العباد سبحانه وجل في علاه وقد قال الله تعالى ما يشخر رسول وات بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وسات مصيرها اللهم آمين يا رب اللهم آمين يا رب اللهم اغفر لنا اللهم اغفر وارحمة الله عم تعالى فأنك أنت العزاء قال النبي أسيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هؤلاء النجوم أمنت السماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماوية وأنا أمنة الأصحاب فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة الأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون ولذلك قال حذيفة اتبعوا ولا تبتدع فقد كفيتم, اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم. اتبع فقد فقد اتبعوا اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا أثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا وان أخطأتم فقد دلتم دلالا بعيدا شوفوا انظر يقول بين لهم لماذا اتبعوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا أثارنا قد سبق فقد سبقتم سبقا بعيدا نعم صحبة ليست لا لا يدانيها شيء وان أخطأتم, اخطأتم في اتباعنا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احق من صدقتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه دينه الأوزاع أيضا شفقي الشام هذا عالم من العلم قال العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعين العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعين الرحيم النخي ضرب لنا أروع الأمثال في الاتباع ويقول لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم وهؤلاء هم الذين أمر الله يعني باتباعهم وزكاهم فوق سبع سماوات حين قالوا ألزمهم كلمة التقوى كانوا حق بها وأهلها وهذا النوع أردت أن أبينه حتى يكون الأمر يعني مواكبًا لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في التمس الدعاء الآخرين هو يقول هو قد أسس أن الاستشفاع بالغيس يكون الاستشفاء بدعائه لكن هو حتى في هذا الباب يرى إن كان مشروعًا أنه خلاف خلاف الأولها خلاف الأولها في <تصفيق> الحديث يبقى إن شاء الله في الدروس القادمة وفي أي, أي سؤال تفضلوا جزاكم الله خيرًا من الصلاة على النبي وسلم في هذا الوقت المبارك وادعوا لنا بالهداية والثبات والسداد والرشاد والفلاح جزاكم الله كل خير قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس أكثر من الصلاة عليها يوم الجمعة بركة الصحبة لا لا تدانيها بركة الصحبة أملا آخر الحمد لله ونعم الوكيل رحمة الله وبركاته طيب. ما في أصيلة صلى الله عليه وسلم بزك من خير هجاوه نعم كانوا قدماء هجاؤه الله عن عبد الوارث بالله عاود بالله الله الله الله, الله في الهند. الله المسلمون الآن دماؤهم صارت يسيرة جدا قال من الأول اللهم رحمك أحنا لك أربعة اللهم ما رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك الله اللهم آمين اللهم رضي الله عنكم أبر الله خير الله الله الله الله عنك شكرا لك يا أحسن الله, عليك. الله بك. صالح الله عنك لك الله الله بك. رد الله عنك مجدى نسأل الله أن يسلك أمرك وأن يعجلك بالشفاء والعفية وأن تلبسك ثوبة صحة والعافية وأن يسطرنا إياك يثبتنا إياك على الحق اللهم أمين يقول مسبوق أراد إدراك الإمام الهوي جلس الأمانة تشاهد فغير فغير أمانيات دكتور تامر دي المرة تلتمية وأربعين وأنا أجيبك عن هذا السؤال ما بك يا دكتور تامر إيش اللي فيك أضلاك يا سيد أم عبد الرحمن تغيبك يزعجنا يا صح لا ذلك يا دكتور تامر للمرة تلتمية وأربعين أضلاك يا ما عبد الله دعوتك لنا حس الله عليك ورحمة الله ومقامك فضلانكم ودادك الله كل الله رب ربنا لا اله الا عليكم وبركاته أكثر من على النبي صلى الله عليه وسلم